حِزْبُ دعاء إخنام يعني اسماء 40 لدفع يَأْتُوجَ وَمَأْتُوجَ بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم سبحانك لَا اله إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّ كل شيء هو بادثه ان يأجوج ومأجوج يوسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب يا اله الالهه الرفيعات جلاله واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكرون يوم الله عليكم اذ كنت متنا فانفلق بين قلوبكم فاصبحت من فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعَةِ فِرَتٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم منها كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ في كل كُلِّ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 يا رحمن كل شيء وراهنه ووارثه يا حي حينا حي في ديمومة ملكه وبقائه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك بزرك الذي أنقض ضرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العرش رشرا فإنما العرش رشرا فإذا فرط فانصاب وإذا رتك فر إسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتمى الصراط المستقيم صراط الذين نعملت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الطال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفى عنده إلا ديله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيضون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤهده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا قَيُّمُ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِّنْ عَلْمِهِ وَلَا يَؤُدُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيُّ مُقَيُّهُ مَا تُرُبُ إِلَيْهُ مِصْرُ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ضللوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يا واحد الباقي أول كل شيء وآخره سوس من جوسا حي في صدهوش أبهوش طلوش طبخوش فلوس يا دائم الباقي فلا فلاء ولا زوال هنوك يا صمد من غير شبه فلا شيء كمثل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا بارئ فلا شيء كف يدانه ولا إن كان لوصفه يا كبير أنت الذي لا تهد الأقول يعظمته قالت الله ان جئتل تردين ولو كره الكافرون يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله يا بارئ الانفس بلا مثال خلل غيره الم لم قال موسى ما جئت به السحر. إن الله سيظهر إن الله لا يشرح عمل المفسدين يا زاكي الطاهري من كل آفة لقدسه يا كافي الموسعين ما خلق من أطايا طذره واعتصروا بحب الله جرع ونا تفر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ لِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَنَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منها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 يا نقي من كل جور لم يرضه ولم قال في عالمه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استواله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفاه الله لا إله إذا هو له الأسماء العثلاء يا عمان أنت الذي وسيعة كل شيء رحمة الله إلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيد من ينذر شديدا لدنه المؤمنين الذين يعملون الصالحات أم لهم أجراً حسناً ما كفينا فيه أبداً يا من نال ذو الإحسان قد عم كل الخلائق من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالب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 وَأَسِعَ كُرُسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْقُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يا ديان العباد كل يقوم خاطعا برغبته ورهبته ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به يزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم في ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واستغر عليها لا نسألك رزقا نحن نعجبك والعاقبة بك يا خالق من في السماوات والأرض أن كل معادي يريدون ليضفئوا الله بأثواههم والله متم من ذره ولو كره الكافرون والذي الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا رحيم كله يا رحيم كل رضى رضائك يا كل يا رحيم كل صريخ ومكروه من رياثه يا رحيم كل صريخ ومكروه من رياثه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 إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤهده حفظهما وهو العلي العظيم ثبت يدا أبي نهب وتب ما أغنى ماله وما كسب سيصل نارا ذات نهب وامراته حمالة العطب في جيها حب المساب يَا تَمَ فَلا تَصِلُ الْأَلْحُنُ يَا تَمَ فَلا تَصِلُ الْأَلْحُنُ كُنْ هَجَلَ لَهُ مُنْكِهِ وَعِزِّ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ الْحُسْنَى لَكَانُوا هَاهُنَا مُبَادُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحتنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يا علام الغجوب فلا يفوت شيء من حفظه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 كافي يا معافي يا حكيم ذو العناية ولا يعادله شيء خلقه يا هو يا هو يا يا معيد الله آثاله اذا برق الخلائق لدعوته من مخافته يا حميد المنفعذا المني على جميع خلقه بلطفه استغفر الله العلي الذي لا اله الا الله الحي القيوم واتوب اليه فاجدوا يا عزيزي الذي على بال على الله فلا شيء يعادله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا رات لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إِنْ توكلت على عَلَى اللَّهِ رَبِّي ما مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى الصِّبَابِ بَصِيرٌ وَكَيٌّ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وما يمسك فلا بعدي وهو العزيز الحكيم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله كل فرايه ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بور هل هن كشفات ظره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يا قاهر البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه يا قريب التعالي فوق كل شيء عذوب ارتفاعه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا مذل لكل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه ها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يا نور كل شيء وهو له أنت الذي خلقت الظلمات بنوره يا علي الشامخ فوق كل شيء علوم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من خلقه يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرتي أوله الحق وله الملك وهو على كل شيء قدير يا جليل تكبر ولا كل شيء قدير فالعدل أمره والصدق وعده واحد يا محمود فلا تبلغ الأوهام كنها سلائه وحمده ومجده ف الله الأظيم الذي لا إه إله الحيم القب ما تلي يا كريم العاف العاد أنت الذي قبل قصد كل شيء عه اسم الله الرحمن الرحيمحمل الله ر العالمين الرحمن الرحيم مارك يومينيا كان بد وإيا كان السعيم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 لا ببني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيضون بشيء نعديه إنما شاء وَأَزِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَنَاءَ يَأْوُرُهُ عَفُوَهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَادُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يلد ندباً يكون له كثباً أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يا عظيم الغشاء الفاخر للمجد والعز والكبرياء ولا يزال عزه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا عجيب الصلايع فلا ينطق بكل آية وآلائه ونعمائه وثلائه يا قريب المجيب المداني دون كل شيء قربه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 يا غيات عند كل كربة ويا مجيب عند كل دعوة ويا معادي كل دعوة يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام أسألك يا الله برحمتك يا أرحم الراهيم والحمد لله رب العالمين